صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين. آمين فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله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 وَمَكَرَ وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرين إذ قَالَ الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك ممن الذي كفروا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 أَمَّا النَّذينَكَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَديدًَا فِي الدُّنْيياَا وَالآخِرَةِِ وَمَا لَخُمْ وَمَا لَهُم مِن النَّ صِرل وَأََّ النَّذينَ آممَنُوا وَعَمِلُ الصَّادِحَاتِ فَيُوَفِيهِم أُجورَهُم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 الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا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 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وَلَا مُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي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 يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده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 إن أولى النَّاسِ بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودى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 وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ